طيب السلام عليكم وحمد الله يعني احنا على صفحة المنتدى أخونا محمد يسري وعليكم السلام وحمد الله وبركاته أخونا أمين معلش أخونا أمين يعني يا ريت تبقى تكتب لنا بالعربي لأن الفرانكو عربي كدانا ما صراحة لا أستصيغه بياخد مني وقت كتير يعني صراحة إنما احنا الحمد لله ربع نحن نعتز بلغة القرآن واللي عايز يبعث لنا السؤال بتاعه ويبعثهن باللغة العربية فمع بقى يعني ايه انا هنتظر منك انك انت ت... تعيد السؤال باللغة العربية بالنسبة للأسئلة على صفحة الفيس أختنا مجد محمد بتسل تقول بالنسبة للجزئية ديه اللي هي والنجاسات الحسية التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ده في الفقه سؤال في الفقه ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر من كتاب مختصر الفقه الإسلام للشيخ توجري <سلام عليكم الله> على آ... ف... آ... <أخوذى> السلام عليكم <يبركاته> فبيقول لنا ال... بت... بيقول... بت... بتقول لنا حسب ما فهمت الجزء ده. ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر. بالنسبة للملبس فقط طيب. بالنسبة للجسد نفسه يكون الاغتسال شأن الاغتسال من دم الحيض أو النفاس مثلا هنا وما إنك أنت لو كنت متوضي جدد ودوق اغسل مكان اللي فيه نجاسة وإذا كانت لو كانت النجاسة جت على على الملابس المقصود بها النجاسة الحسية اللي هي مثلا يا مثلا الجنابه لو كان في يبقى هيكون الاغتسال فيها شأنه شأن دم الحيض والنفاس يبقى هنغسل اذا يظل في زي ما بنغتسل من كده في ريحه على السنه طبعا لا, لا, لا تضر الرائحة خلاص هي زالت انا غسلتها بس لسه هي موجوده من قبل ذلك انما اني انا ماشي في السكة فالأرض فيها ميا فيها نجاسة رجلي غطست فيها او عربية معدية داست على مياه بتاعت مجاري ترتاشت على رجلي مروحش بقى اختسل في البيت استحمى لا هنا انت بالخيار اما انك انت تصب مياه على المكان اللي هو نزل فيه النجاسة دي انك انت لو كنت متوضي جدد ودوقك اغسل مكان اللي فيه نجاسة واذا كانت النجاسة جت على الملابس انت بتغسل اللي اصابها النجاسة مكان اللي النجاسة لو انت شايف انها فيها مرة يبقى مرة لو انت شايف اني محتاجة كمان مرة يبقى يديها كمان مرة وقد تزول النجاسة وابقى اثر في البنطال او في القماش هذا لا يضر الاثر وقد تزول النجاسة ولكن يظل في في الثوب مثل رائحه أه؟ لا يضر لا تضر الرائحة خلاص هي زالت انا غسلتها بس مسه دي موجوده خلاص انما زالت النجاسة زالت وقد تزول الرائحة ويزول كمان انما يظل في المكان بقعة مثل كده. زي اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته سالته الصحابيه وقالت يا الله يعني الدم يصيب احدانا فيغسل يعني يظل إيه مكانه واضح فقال النبي عليه السلام يعني ايه, إيه اغسليه ولا يضرك ايه قصره النبي عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه للملبس طب من نسبة للجسد يبقى المكان اللي نزلت عليه النجاسة نغسله وان كنت متوضي وشكك في وضوءك وعايس ايه اعيد الوضوء واقطع وق الشك باليقين تمام لان دي نجاسة ايه دي نجاسة حسية ولكن هي نجسة ليست نبيعة من ال من الجسد بل ده جسد تنجس يعني جت عليه نجس جت عليه نجس أصابته ال النجس والله عالم طيب أخونا محمد تركي بيذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه المام أحمد الترمزي يقول فأنا حاليًا عاوز أتجنب أني أكون من, ال... يعني من المدينين حتى ولو بقرش واحد وهو بيقول سؤالي دلوقتي هل يجوز لي أن أنا أحط فلوس في المسجد بنية إني أنا أسد دين عليا بحيث أني مش متذكر شخص أو مبلغ أو كلاهما بحيث أن أنا ممكن أكون استلفت من حد أحد أصدقائي من زمان وأنا مش فاكر الموضوع ده حاليا يعني يعمل إيه؟ وبسأل سؤال آخر هل يجوز للشخص أن يصوم بكذا نية في نفس الوقت وبسأل سؤال ثالث يقول ما هي الأشياء التي يجوز والتي لا يجوز أن يفعلها شخص حي لشخص لشخص توفاه الله كالصوم والدعاء والصلاة والحج وسداد الدين والصدقة والجرية وغير ذلك نقول وبالله توفيق الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يعني من باب إبراء الزمة يجوز انك أنت تضع شيء في المسجد بنية الصدقه الجارية لصاحبها ممكن يكون عليك حاجة ماشي يجوز إنما لو أنت متذكر ان زيد من الناس يعني عايز منك فلوس الأفضل طبعا والأولى أن أنت تدي له فلوس تقول له أنا كنت زمان أخدت منك جنيه نسيت أخدت منك خمسة جنيه نسيت أردهم لك كده فتردهم لأوله إنما لو كنت ناسي وانت عايز تجعل هذا احتياطا وتبرئة لذمتك ولدينك فلا بأس أن تفعل ذلك إنك تحط حاجة في المسجد كصدقة جارية بنية يعني أن يكون حد عايز منك حاجة يا رب اللي عايز مني حاجة تبقى دي صدقة جارية ليه هذا أمر إن شاء الله جائز سؤال آخر هل يجوز للشخص أن يصوم بكذا نية في نفس الوقت خلي باله القاعدة في قيّة بتقول إذا اتفق ال العملان اجتماعا يعني إيه القاعدة دي بنقول مثلا هنصوم يوم خميس وفي نفس الوقت أو زي مثلا يوم الاثنين جاي ده يوم الاثنين جاي ده هيعتبر 14 في الشهر العربي وهو يوم اثنين هل يجوز ان اجمع النيات آه المؤمن تاجر نتاجر نيات كما يقول بعض اهل العلم يجمع نيات ممكن يجمع نيات يجمع نيه زي يجمع اه اه اه اه اه اه الايام 13 14 15 هيجي يوم 14 14 تجمع النية ان انت هتصوم بنية 14 وفي نفس الوقت بنية يوم الـ يوم الاثنين وربنا ان شاء الله عز وجل يعطيه في اجر, أجر النية يجي يوم عرفة مثلا يجي يوم اثنين يجي يوم خميس يبقى برضو نقدر ان احنا نجمع فيه النيات نجمع فيه النيات وهكذا طيب واحد يقول لي انا عليا صيام من شهر رمضان ينفع اجمعه مع صيام يوم الاثنين او يوم 13 نقول له لا لان العملين هنا لم ايه لم يتفق او ما تسووش ده ده فرض انت بتقدير ودوه سن تطوع ما ينفعش طيب واحد يقول لي انا علي صيام واجب زي ايه مثلا زي انا كنت مثلا نظرت ان انا اصوم يوم مثلا في في في الشهر فانا عايز اجمعوا نظرت مثلا صوم يوم وعايز اجمعه مع يوم اثنين ينفع نقوله لا ما ينفعش لان ده واجب وده صنة والعملان لم يتساوى حدوما مع الاخر وبالتالي احنا بنقول ايه بنقول ان هو حسب القاعدة الفقهية اذا تساوى العملان اجتمعه ادام ما تساوش الاثنين يبقى ادام لم يستويا يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش ان احنا نجمعه يبقى اللي تقدر تجمعه الصنة مع الصنة فقط نخلص من هذا الحديث ان اللي يتجمع السنة مع السنة فقط لا لنقدر نجمع فرد مع السنة ولا نقدر نجمع واجب مع السنة والله تعالى أعلم طيب سؤال آخر ما هي الأشياء التي يجوز والتي لا يجوز أن يفعلها شخص حي الشخص توفاه الله طيب تقدر تصوم عنه نقدر نصوم آه عن, الـ عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوالد أو الوالدة لأن دا دين الله ودين الله أحق أن, أن يقضى تمام؟ وكان يعني بعض العلماء لهم تفصيل في المسألة ذا الشيخ مثلا العسيمين رحمة الله عليه يقول إذا كان مثلا الوالد قبل أن يموت كان ناوي إن شاء الله إنه هو ساعة أن يصحه الله عز وجل وإذا شفاه الله وعافاه وبرئة من مرضه فهو هيصوب فإن مات فليس عليه وزر لأن الله عز وجل عجل بأجله ولو كان الله عز وجل أعطى العمر وكان شفاه كان هو هيصوب يقول إن إيه إن هو لو ما حد يصنع عليه معلوش وزر في المسألة دي طيب انما هل يجوز ان انت تصوم عن والدك او والدتك يجوز انك تصوم الصيام في دليل ان انت تصوم عن إيه والدك او والدتك فدين الله احق ان يخضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالساء. طيب هل يجوز ان تدعو للمتوفي اه تدعو للمتوفي نعم تدعو لأبيك ولأمك ولأصدقائك لو لك صديق متوفي لو لك قريب متوفي لو لك جار متوفي أحد أي أحد من المسلمين يجوز لك ان أنت يعني تدعو له طيب الصلاة لا الصلاة بقى دي ما ينفعش وإحنا لسه بنقول أنها حق ما لله تمام ما تصرفش غير لله عز وجل لبن فيه صلاة غير لله عز وجل ها لا تصرف لله خلاص العبادة كده الصلاة ما ينفعش أصلي عن أبي ما ينفعش أصلي عن أمي ما ينفعش أصلي عن واحد صديقي أو أخوي لا ما ينفعش إنما لا خلاص الصلاة دي كل واحد صليها بالنفس صليها النفس لله الله عز وجل. طب إنما الحج ورد لنا فيه دليل العمرة ورد لنا فيه دليل ينفع إنما أعتمر عن والدي نعم صح أعمل عمرة الأمي المتوفق يصح طب أعمل عمرة لصديقي ينفع طب أحج لولدي آه ينفع بس بشرط تكون أنت حاجة الأول سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول لبيك اللهم عن شبر مقالة ومن شبر مقالة يا رسول ده, ده صديق قال أحججت عن نفسك يا قم حج بعد ذلك عن شبر مقالة يبقى تحج أول سنة السنة انت اللي أنت رايحها دي تبقى حج بتاعك السنة اللي بعديها تبقى تحج عن إيه صديقك أو عن ايه أو عن والدك أهم شيء تكون أنت حاجة الأول حاجة وبعدين تحج عن غيرك اعتمرت الاول وبعدين تعتمر عن غير عن غيرك طيب ممكن تشد الدين عن الميت آه حتى ولو لم يكن ابوك او امك ولم يكن اخوك او احد من اقاربك لو واحد صديقك ولو واحد ما تعرفوش خالص وعلمت ان كان عليه دين وانت تشفق تشفق عليه لانه معلق بدين ها علمت ان عليه دين وانت عائز تسدد الدين عنه عشان ربنا عز وجل يعني يعفو عنه وع aktuell الدين يجوز أن تسدد عنه الدين ولذلك الصحابة ابو قتادة لما النبي عليه والسلام قال لعل على صاحبكم دينا قالوا بلى يا رسول نعم عند عليه دين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صليوا علي صاحب Haw فرد ابو قتادة يعني حزن على صاحبه قال يا رسول الله علي دينه قال عليك دين قال عليك دين ردتها ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام كاني النبي يستوثق منه الدين عليا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام احمصلي عليه وكل ما قابل النبي عليه الصلاه والسلام ابو قتاده يقول ايه ما ما ما فعلت في الدين ما فعلت في الدين كاني ابو قتاده لسه ما سددش الدين لغايه ما سدد الدين قال قضيته يا رسول الله كل نبي بقى تعهده كل شويه اسئله سددت الدين لانه اصبح امانه انتقل من عنق الميت الى عنق الايه المتبرع ها اللي هو تطوع بأنه هو يسد عنه وإلا ما كانش خلاص والنبي عليه السلام يقول له أدينوا عليك وهو بريء والماية بريء منه يعني خلاص البيت مش هتحاسب عليه أنت عليه إنه أصبح دين في عنقه لأنه تحمله عن اللي عن الماء فيجوز لأي شخص إن هو يتحمل عن الميت دينه طيب ممكن يتصدق عنه أيه نعم ممكن يتصدق عنه ممكن يعمل صدقة يعمل يعمله ما خلا النبي عليه السلام يقول خير اللي خير الصدقة الماء ممكن يعمل له صدقة مية بتاع مية كده كل دير مية ودي مسجد او يحطه في, في الشارع مثلا ويتعهده بس ميروحش ياخد بقى مية من مصورة البلدية وقول لنا عمل صدقة جارية لا ده هتبقى صرقة لا انما هو مثلا هبقى ان هو ليه محل في الشارع فاخد من مصورة المحل وحط كل دير برا في الشارع وجعله لله عز وجل بس ببنية بي صاحبه يعني هو عمل صدقة جرية لصحبه عمل صدقة جرية لأمه أو لأبيه الله عز وجل كما يقول المام الشرفعي في هذا أمر يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا مساعة وأن سعياه سوف يرى والولد من سعي ام وابيه فيجوز ان هو يعمل صدقة لأمي ويجوز ان هو يعمل صدقة لابيه ويجوز ان يعمل صدقة لأحد من اقاربه والاخي ايضا ولا احد من اقاربه وحتى لو هيعمل صدقة لأحد من المسلمين وان كان هو ما يعرفوش حتى انما سمع عنه انما عايز يعمل له صدقة جام يعمل له صدقة جامل لا يبقى سرقي ذلك الامر واسع ان شاء الله عزكهم انما التي لا يجوز لا يجوز ان انت ايه ان انت تصلي عنه لا يجوز إن تصلي عنه طيب ما حكم فوائد البنوك أختنا منا هلال بطول ما حكم فوائد البنوك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع علماء المسلمين إني فوائد البنوك حرام حكمها الناحرة ما لم تكن بنوك إسلامية وليها يعني تصرف في المال تصرف إسلامي على الشرع فهذا أمرنا إنما حكم البنوك غالبية البنوك الموجودة أو خاصة في مصرنا العزيزة التي نسأل الله عز وجل يعني أن يصرف عنها كيد الكائدين وإن يعني يجعلها أمينة مطمئنة ويجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح حال الشباب فيها اللهم أمين مصرنا الحبيبة غالبية البنوك اللي فيها بنوك ربوية وبالتالي لا يجوز ان الإنسان يضع أمواله فيها وعلى فتوى الامام ابن باز رحمة الله عليه يعني انخفت عليها الضياعة او انخفت عليها الهلكة حريق او خلافه يعني يبقى ضعها في البنك ثم خذ الفوائد اللي تطلع من هذا المال وضعها فيما يعود على المسلمين بالنفع العام اقول النفع العام زي ما قالوا دي فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه توضع فوائد البنوك الفوائد الربوية للبنوك. توضع فيما يعود على المسلمين بالنفع العام. زي إيه عم الشيخ زي مستشفيات العامة. زي بناء إيه المعاهد ال العامة اللي بتعلم فيها ولاد المسلمين بيتعلموا فيها المدارس سفلات الشوارع. مثلا بناء إيه بيسموها مستوصف. او المستشفيات الخيرية والحاجات دي القناطر اللي هي على الترع الناس تعدي من عليها يجوز ان احنا نطلع بها مية من الارض نروي بها الارض علشان الناس تزرع او علشان الناس تشرب لو في مكان ما فيهوش موصير مثلا للمياه النقية نطلع مياه من الارض والناس تنتفع بها كلها فيما يعود على المسلمين بالنفع العام هذه فتوة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه أخونا والله تعالى أعلى أخونا محمد طارق يقول أولا هل الدم الذي يصيب الملابس سواء من الجروح أو الإصابات يستلزم على الفرد أن يتطهر منه أو يبدل ملابسه مثلا أم أنه لا ضرر فيه وفي حالة أنه يجب تبديلها فما الحل حين لا يكون هناك فرصة لذلك كأن يكون الشخص بالخارج ولكي يصل للمنزل ستضيع منه الصلاة أو الحاج يقول لك هو دم آدمي يعني صحابة كانوا يصلون في ثيابهم وجروحهم تثعب دما فالدم على أرجح الأقوال أنه ليس يعني بنجس الدم طاهر ولذا كان الصحابة يخلصوا المعارك بدعيتهم ويصلوا حتى صلت الخوف في المعارك بيصلوا وكل جسمهم بجد دم مليانين جراحات والجروحات بتسعو بالدم ودم نازل يسيل بمال الملابس بتاعتهم وما كانوا أو ما كان يؤمر أحدهم أن أن يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء أو يخلع ملابسه تمام؟ فالأمر إن شاء الله عز وجل فيه سعة والدم على أرجح الأخوال أنه طاهر وليس منجس ثانيا والله تعالى أعلى ثانيا هل نقل الأخبار مع توضيح مصدرها؟ قد يصيب بالإثم واجعل الشخص الناقل المخالف اللي تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خلي بالك ممكن أحيانا بيبقى خبر صحيح وتنقله بس سبحان الله هذا الخبر وإن كان صحيحا يتسبب في فتنة عظيمة جدا يتسبب في فتنة فلا تكن أنت سببا في إشعال الفتنة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة نائمة لعن الله من أعيقاظها فلا تكون لأنت في إيقاظ هذه فتنة يقول فأنا حين أنقل خبرا وأوضح مصدر الخبر فهل إن كان الخبر غير صحيح يصيب يصيب يصيب يصيبني اسم أم واجب علي أن أتحقق من الشخص الذي نقل عن فلان عن فلان, عن فلان حتى أتحقق من ذلك كما درسنا زمان لما درسنا الـ الـ الـ الـ كنا في الإعلام وبندرس الصحافة كان يقول لك هاي تشم ريحتي تشمشم كده على الخبر وتجيبه وت... لا بد من التحقق من الخبر ومن مصدر الخبر والا فلا تنقله وبعدين مراعاه المصالح والمفاسد هل الخبر دوت وان كان صحيحا يعني سيؤدي الى مفساده عظيمه يبقى بناقص ان هل الخبر دوت سيؤدي الى يعني يعني مصلحه يبقى ننشره مع التوثق من من المصدر اللي انت بتقوله واما تأثم فانت شريك في صاحب في في كصاحب الخبر اللي هو صحيح هذا أنت شاركتها في نشر خبر غير صحيح تمام وحتى لو أدها إلى مفسادة عظيمة أنت أيضا مذنب أنت أيضا آسم لأنك أنت تسببت في هذه المفسادة بنشرك هذا الخبر فخلي بالكم أخوانا أهل الصحافة أهل الصحافة ودي تنتقيد صح مش الصحافة لا الصحافة أقول له صحفي،, مش صحفي, صحفي أهل الصحافة على خطر عظيم وأهل الإعلام على خطر على خطر عظيم. وأنا أقول دائماً والله الحمد لله الذي عفاني من الشغلتين دول. هو ذاته يزيد على فكر. ولكن الحمد لله الذي عفاني من الصحافة ومن الإعلام. هو ما الدنيا دلوقتي غير الإعلام. الدنيا بايز كلها دلوقتي من الإعلام يا جماعة. خاصة أن إحنا نتثبت من الـ من الـ من, الـ من الأخبار اللي بتجينا. لأننا نتثبت وأحيانا نقول زي يوم 25 يناير. من قبلها باسبوع يطار هاي حصل ايه في خمسة عشر يطار الشباب هاي عمله في خمسة عشر بيولاعوا الدنيا الاعلميين النار لم يبتخوش الله عز وجل ولا مرحم الله عز وجل والله ما احد فيهم بيتقي لايه لما رحم الله ولذلك احنا بنقول يا جماعة خلي بالكم الامر خطير الامر جد وخطير فالانسان اللي بيلقي الخبر كان صحفي او اعلامي يتثبت من الخبر وقبل ان يزيع الخبر ينظر الى المفسدة والمصلحة ده احنا عندنا بفت لازم ترعى عن مفسدة والله تعالى أعلم ثالثا ما هو الأولى في حالة صلاة الجماعة هل ألا يكون هناك صف غير مكتمل أم أن يكون هناك شخص منفرد بالصف خلف الصف قال أهل العلمين بناء على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف قال اي يعني, اه امامه اه اه يعني ك ك ك كأن تأويل الحديث وامامه فرجة يعني لو في فرجة تكفي في الصف اللي امامه الصلاة بتاعته وراء لا تنعقد انما لو هو الصف مكتمل ومفيش فيش مكان له نقول له صلاتك لا ما ينفعش يصلي خلف الصف وصلاة صحيحة ان شاء الله عز وجل وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى معيش احنا دايما بنستعين لان طبعا محدثكم ليس بفقيه انما انا ناقل الفقه فاحنا دايما بنستعين بال في فتاوينا بفتاوى الايه بفتاوى العلماء وان كنت متذكر من قالها فانا بنقولها بنقول دي فتوى فلان دي فتوى فلان تمام ولو ان شاء الله يعني كفل من الايه من الاجر ان شاء الله والصواب هو صاحب الفتوى ونحن ايضا لنا يعني ثواب الايه النقل عنه ان شاء الله تعالى فالاولى في صلاة الجماعة إن إذا كان أمام المصلي فرجة يدخل الفرجة دي يعني إنت لو جيت وحطيت لك على الجنبك اللي في كده، يدودك على الجنب التاني أتلاقي كل واحد بيفسح لك فتحوا لك مكان في في في طرف الصف سواء كان من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال تقف فيه إنما إنت شايف الناس وقفة عاملة صف ومكتزة كل واحد كتفه في التاني وما فيش مكان إذن تيجي خلف الإمام وتروح إيه وتروح واقف وتعقد صلاتك وان شاء الله صلاتك صحيحة والله تعالى أعلم طيب يقول طيب واحد أحيانا يقول لي إيه؟ احيانا واحد يقول لي طب أنا جيت أنا دخلت الصف أنا واحد وأمامنا فرجة في الصف فعلشان ما يصليش لوحده أنا وقفت معاه ده بعض العلماء بيقول ان ده يعني تصرف صحيح علشان ده ما يصليش وبعدهم بقى تلقى فرجه طب الاول ايه لا الاوله واحد منهم يدخل يسد الفرجه وبالتالي الثاني اللي هو تخلف عن الصف اصبح ما فيش امامه غير ان هو يعقد صف الواحده خلف الامام ويصلي ويعقد صلاته ويدخل في صلاته وده ما اسم لان ما فيش فرجه قدامه انما الاسم امتى وامتى ما يكونش لتنعقد الصلاة الصلاه بتاعته قدامه فرجه سايب فرجة من وصل صفا ما صلى الله ادخل ادخل وصل الصف تصحي صلاتك ان شاء الله عز وجل يقول كان يأتي شخصا لصلاة الجماعة هناك مكان في اخر صف لشخص واحد فهل الاولى ان يصلي احدهما في الصف الاخير نعم يصلي ويصلي اخر منفرد نعم يصلي ام يصليان خلف الصف ما ده جائز وده جائز بس الاولى ان هو يدخل يصلي واحد يسد الفرجة اللي في الصف والاخر يصلي منفرد ويكون صف غير مكتوى كذلك حين يأتي الشخص إلى المسجد فيجد أنه سيكون منفردا خلف آخر الصف خلف آخر صف هل يصلي أم ما هو تصرف الأنسف في هذا الموقف لا يصلي صلي ما تسلبش الصلاة تضيع منك ما هو ما فيش مكان ليك غير آخر آخر صف وهتصلي في آخر صف ومتخلف في آخر صف أه؟ وهذا يا جماعة الخير برضو يعني يحدو بنا إني إحنا نذكر إخواننا أنه إخواننا تعالوا بدري الصلاة وأنا أذكركم بهذا ونفسي أه الأول أذكركم بنفسي وأنتم و... و... ب... ونفسي بتاخو الله عزوجل والمحافظة على على على على صلاة الجماعة والبكور لها عشان تحضر تكبيره الأحرام يعني عشان ت... تحضر تكبيره الأحرام مع الإمام وده أوله وده هذا يعطيك فرصة أكتر إن أنت تقف بداخل بداخل الصف يعني أنا شايف إن ما فيش أسئلة أخرى إنما يعني تسمحوا لي أدخل بقى على صفحة المنتدى وأشوف الأسئلة فيها مرة ثانية احنا تعدين الوقت الأساسي بتاعنا إنما معذرة ندخل برضو على الصفحة لإن الصفحة برضو أولى من الأسئلة دي لإن صفحة المنتدى هي يا جماعة معذرة صفحة المنتدى هي الأصل جماعة الخير يعني نكتفي بهذا القدر الصفحة مش عايزة تفتح معايا معرفش إيه اللي حصل في النت يعني جزاكم بخيرا لحضوركم وحصل صريكم ونحن نأسف عن التأخير ولكن يعني الضرورة استدعت ذلك أن نحن نجاوب على بعض الأسئلة الأسئلة إن شاء الله على صفحة المنتدى هنرجئها للقاء القادم كان في العمر البقية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونطوب إليك وصلي لهم وسلم وبارك على نبي